فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتُهُ نُجَّتَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَرْدٌ مِنْ قَوَارِيلٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ضَرَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا لَنُعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقانِ أَخْتَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إن دمرناهم وقومهم أجمعين